هنا يقول نرى بعض دعاة من يسمونهم بالصحوة كما يزعمون يركزون على التحذيذ من الشهوات ويغفلون عن التحذيذ من الشبهات فما جوابكم على ذلك هذا غلط وغلط عظيم وأيضا التحذير من الشبهات وترس التحذير من الشهوات أيضا غلط وتقصير والواجب التحذير من هذا وهذا ولكن الأول أشد تقصيرا من الثاني من يحذر من الشهوات ولا يحذر من الشبهات هذا أشد لأن الشهوة ليس من شأها العبادة النفس وغلبت النفس والشيطان ونحو ذلك يتغلب على الإنسان في هذا وهو لا يدين الله به ولا يره دينا أما الشبهة فالشيطان يلبسها على الإنسان حتى يراها دينا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي شرب القمر لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله لكن قال في الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم صحوا لا طيب وتحقرون قراءتكم عند قراءتهم وقال في الوية الأخرى لفظ آخر ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يعني قليلا وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء فهم قوم كثير الصلاة وكثير قراءة <تصفيق> نعم لكن قال كلاب النار الله. وقال شر لا تحت أدين السماء وقال طوبى لمن قتلهم الله أكبر أكثر الناس عبادة أكثر من الصحابة صلاة وقراءة وطوبى لمن يقتلوه وطوبى لمن قتلوه شر قتلى تحت السماء خير قتيل من قتلوه ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاجل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فيقول الثلاث آخر الحديث أشد عليهم من أوله يرجع من بدعة الخروج ما يرجع إلى السنة فيه. يرجع إلى بدعة أخرى قال فلان كان على رأي الخوارج رجع قال لا ما يمكن أن يرجع قال انظروا والله آخر الحديث شد عليهم من أوله فوجدوا رجع إلى مذهب المرجعة يعني من بدعة إلى بدعة وهذا استداق او نلطع ثم لا يعودون في يعودون الى بدعه اخرى فالشاهد هذا الان في مبتدع وهذا الان في من في من وقع في مفسق نعم قال في من شرب الخمر لا تسبوه يحب الله ورسوله وقال في الخوارج في هذا الوقت ان العظيم يحقرون ويحقرون يحقرون الصلاه عند الصلاه صلاته وقراءه الصحابه وهم عند قراءته لكن مع ذلك كلاب النار وشر قتلى تحت أدين السماء وطوبى لمن قتله وطوبى أيضا لمن قتلوه وخير قتيل من قتلوه وهم شر قتلى تحت أدين السماء ولين أدرك لا لأنهم قتل عادل فالشاهد الذي يقصر في التحذير من البدعة أشد ممن يقصر في التحذير من لكن ولكن كلاهما مقصر فالواجب والوسط العدل أن يكون محذرا من هذا وهذا ولكن الذي نحن نعتقده أن دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي عن والجابي عنه فلابد من الجمع بين هذا وهذا لكن من قصر في من البدعة أشد وأعظم جرما في ممن قصر في التحذير للشعور لأن هذا دين يتدين به أما ذاك لا ينسبه إلى الدين وهذا أعظم ولذلك قال السلف كما قلنا باب ما جاء في أن الكبائل أن البدع أعظم من الكبائر. نعم